Hayr hayr hayr سیر یضل <سؤال> هذا الكم ajikishmak kobar omri zakin galb min zaghri ajikishmak kobar omri zakin galb min zaghri tajnul hubbi lak tadr lil husain tajnul hubbi lak tadr lil husain ajikuma ma naseetak yuzal يضل دل عالي بيتك للحسين اوظف طيفي وحلامي للحسين يضل هذا الكمام للحسين نساب الجسم يجدامي للحسين يضل هذا الكمام يا حسين يا صبر جسمي جاني للحسين يظل هذا الكرب طامينا يا من منهش ضلعك اسمك لنا برشمعه يا من منهش ضلعك اسمك من عين اهل للحسين من عين أهل دمع للحسين يا الله من شمك تطيب جروح يمك يا الله من شمك تطيب جروح يمك للحسين تضل على أعلامي للحسين يضل هذا القرم طاوي للحسين نساب الجسم لي يدك عالم من الخيال لملسيني يصحو جسمي يدايني لملسيني يظل هذا الكلامامي حلم بعيوني ما عفته ايدي بعيني لو شفته حلم بعيوني ما عفته ايدي بعيني لو شفته كل احساسي وظفته للحسين الإحساسي وظفت للحسين محبتك ما, ما عفتها حرز بيد شلتها محبتك ما, ما عفتها حرز بيد شلتها للحسين أحب وحب سامي للحسين يضل هذا القمضاني للحسين نساب الجسمي يزدد لنسيه يضل <سؤال> هذا الكمامضامي وقل لك انا جيت على همو من الفيت وقل لك انا جيت على همو من الفيت لنسيه يسابق جسمي اجداري لنسيه يضل هذا الكمامضامي طب لك سوره فوجت فوني محفوره بخيالي طب لك سوره فوجت من ذورن للحسين لك روح من ذورن للحسين حياه انتخذتها قبل كل شيء ملكتها حياه انتخذتها قبل كل شيء الشرف اعدامي للحسين يضل هذا القرم ضامي التوظيب والمكساج للمهندس أبو محمد الكعبي الاشراف والتوزيع الفني رياض هاشي كلمات الشعر الحسيني فؤاد الراج بصوت الرادود الحسيني أحمد البهادي